بسم الله عندك يا أخي ما هي علامات الفعل التي ذكرها المصنف يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة أحسنت هذه العلامات منها ما هو مختص ومنها ما هو مشترك قد مشترك بين الماضي والمضارع ومعناها يختلف فما هو معناها مع الماضي تفيد التحقيق والتقريب أحسنته ومع المضارع التكثير والتقليل أحسن هذا علم ما يذكرونه والسين وسوف ما معناهما نعم اختصاني بالمضارع ويفيداني الاستقبال، حسنت وإيهما أكثر استغبالا تأخيرا في الزمن سوف على ما وهو مذهب البصريين على ما عندهم وهم البصريون يرون أنها أكثر تأخيرا في الزمن من السين وإلا جماعة لا يفرقون بينهما فيجعلونهما بمعنى واحد في التأخير السين وسوفة فإذا قلت سوف أو ساتي ساتي بمعنى واحد سوف آتي أو ساتي بمعنى واحد والظاهر والله وعلم أن بينهما فرقا فالسين أقل استقبالا من سوفة وسوفة أكثر تأخيرا في الزمن هذا هو الأغلب فإن جاء شيء من ذلك فهذا يكون قليلا سأصله سغر سوف نصريه نارا، فهما كما ترى سوف وسأصريه وكله متأخر يوم القيامة. فنعم قد يأتي السين مكان سوف وسوف مكان السين، وهذا قليل والأكثر ما سمعته أن السين تفيد أقل استقبالا من سوف أي تأخيرا في الزمن. وسوف أكثر تأخيرا في زمن الفعل من السين هذا هو الأكثر وهذا هو الأغلب فإن جاء شيء خلاف ذلك فهو قليل وإلا المتعارف عليه عند الناس أنه إذا قال سأضرب أيل الآن وسوف أضرب كيفما بعد أو سآتي أو سوف آتي فالمتعارف عليه أنهما يختلفان في تقريب الزمن وتأخيره وتاء التأنيث أو وتاء التأنيث الساكنة ألا عندنا تختص ب نعم دلال على التأنيث المسند إليه المسند إليه الفعل لكن بأي الأفعال تختص بالماضي أحسن دا وقول الساكنة ماذا قلنا عنده آه. أي أنها, أنها ساكنة في الأصل وإن ربما تتحرك لعارض سندع ساكن أصالة وتحركها لعارض لا يخرجها عن أصلها قالت اخرج عليهن قالت امرأة عزيز قالت الأعراب فهذه تحركت كما ترى لعجني دفع كراهة تواني الساكنين أو كراهة ابتغاء الساكنين الحال أن السين وسوف يختلفان في المعنى، ولكن سوف ربما فارغت السين من حيث دخول اللام عليها فقط، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فاللام تدخل على سوف، وأما السين فلا تدخل عليها اللام. أيقال لسين، لسوف أو لسوف، لا لسأتي هذا لا يصلح. وأما سوف لا بس بدخول اللام عليها كما قال الله ولا سوف يعطيك هذا اللام لام الابتداء أو لام القسم فتدخل عليها لام الابتداء سوف وأما السين فلا هذا هو الفرق بينهما يعني قصي تخالف فيه سوف السين أن اللام تدخل عليها وأما السين فلا تدخل عليها اللام هذا سهل لكن من حيث الزمن فبينهما فرق على الصحيح قال رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل تقدم معنا علامات الاسم وذكر للاسم رحمه الله تعالى أربع علامات أني سكذلك أكثر يا أخوان أربع علامات وهي التنوين. والخفض والألف اللام ودخول الحرف من حروف الخفض هذه أربع علامات ثم ثلّ بعد ذلك بذكر علامات الفعل وإيضا اقتصر على كم فيه أربع علامات وهي قد وسين وسوفة وتاء التأنيث وانتهينا من ذلك وكان آخر الكلام على تاء التأنيث الساكنة كنت تقول قامت قعدت جلست إلى آخر ذلك. فهذه الأفعال التي دخلت عليها التاء تعتبر أفعال ماضية لأن التانيد علم عليها قامت وحيت. فهذا أيضا كذلك أفعال ماضية. ألمت وحيت ثم قامت وودعت. فلما تولت كادت النفس تزهق. فهذه جملة من الأفعال. ألمت فحيت ثم قامت وودعت. فلما تولت كادت النفس تزهق كلها أفعال بدلالة دخول تانيث الساكنة وترك المصنف رحمه الله علامات الأمر علن بعضهم الترك قال لأنها أعصر على البادئ فيها عصر وفي فهمها عسر على البادئ فلذلك اقتصر على ذكر علامات الماضي وعلامات المضارع ومنها ما هو مشترك وأما الأمر فلم يذكر له علامة هنا ولم يعدرج عليه رحمه الله فمنه من قال لعسر ذلك ترك ذكر العلامات ونباس أن تذكر فعلامة الأمر هي الدلال على الطلب مع قبول يا المخاطبة بهذا تعرف أن الفعل المذكور فعل أمر إذا دل على الطلب قم اجلس كل شرب نم إلى آخر ذلك دال على الطلب فإذا هذا يحكم عليه بأنه فعل أمر مع قبول هي المخاطبة قومي كني اشربي نامي إذا خاطبت مؤنثا وأما إذا خاطبت مذكرا فلا تعتي بي أنياه وإنما تقول قم اجلس كل اشرب إلى آخره فهذه علامة الأمر الدلالة على الطلب طلب الفعل إيجاد الفعل حصول الفعل من الشخص المخاطب وكذلك أيضا قبول يا المخاطبة كما سمعت كني واشربي وقري عينا كني واشربي وقري عينا ما هذه الثلاثة الأفعال أفعال أمر كيف عرفتم ذلك لأنها دلت على الطلب وقبلت يا المخاطبة فهذه علامة الأمر التي تركها المصنف رحمه الله ولم يعرض عليها فتحفظ إن شاء الله وتضم ضميمة مع ما ذكر من علامات الماضي والمضارع. ثم ثلث رحمه الله بذكر علامات الحرف. فقال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. معنى ذلك أنك إذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة هل هي حرف أم ليست بحرف أدخلت عليه علامات الأفعال فإن قبلتها فهي ليست بحرف فإن لم تقبلها أدخلت بعد ذلك أيضا علامات الأسماء فإن لم تقبلها علمت أن هذه الكلمة إيش؟ حرف وليست بفعل ولا ولا اسم فالحاصل من هذا أن الحرف هو الذي, لا يق... هو... هو الذي لا يصلع معه شيء مما يعرف به الاسم ولا شيء مما يعرف به الفعل هذا هو ضابط الحرف لا يقبل علامات الأسماء المتقدمة الخفض والتنوين إلى آخر ما ذكر ولا يقبل ولا يقبل علامات الأفعال المتقدمة وهي قد وسين وما ذكر فإذا كان الأمر كذلك علمت أن هذه الكلمة حرف وليست بفعل ولا اسم وأما إذا قبل شيء من العلامات المتقدمة فتحكم عليه بحسبه إن قبل علامات الاسم فهو اسم وإن علامات الفعل فهو فعل وما لم يقبل شيئا من من ذلك فهو حرف فإن لم يقبل شيئا من ذلك فهو حرف فهذا هو الضابط في الحرف مثال ذلك هل وفي ولم هذه حروف لأنها لا تقبل التنوين فلا يقال هل هذا ما يصلح ولا أيضا كذلك حروف الجر من هل أيضا كذلك لا يصلح ولا علامات الفعل قد هل وأيضا سوف هل فإذن هذه الكلمة حرف ليست بفعل والاسم وكذلك أيضا في أيضا حرف لأنها لا تقبل علامات المتقدمة التي ذكرت مع الاسم ومع الفعل وأيضا لم حرف لأنها لا تقبل ما تقدم ونستفيد من ذكر هذه الثلاث الحروف أن الحرف منه ما هو مشترك كهل تقول هل قام زيد وهل زيد قائم مشترك بين الأفعال وبين وبين ال الأسماء أي أنه يدخل على الأفعال ويدخل على الأسما فالحروف ثلاثة أقسام منها ما هو مشترك أعني يدخل على الفعل ويدخل على الاسم كهل وبل تقول هل زيد هل قام زيد هنا دخلت على عليه على الفعل هل زيد قائم دخلت عن اسم فإذن هل حرف مشترك يدخل على الأسما ويدخل على الأفعال وكذلك بل بل قام زيد بل زيد قائم بل قام زيد بل زيد قائم فإذا هي حرف مشترك لدخولها على الأسماء وعلى الأفغان ومنها ما هو مختص بالأسماء كحروف الجر مثل في حروف الجر مختصة بالأسماء لا تدخل على الأفغان ومنها ما هو مختص بالأفغان كالجوازم والنواصب ستأتي معكم إن شاء الله كالجوازم والنواصم مثل لم هل تدخل على الأسماء ما تدخل على الأسماء وإنما هي مختصة بالأفعان فالحرف الذي تقدم ذكره وتقدم تعريفه اللغوي والتعريف الاصلاحي وأنه في اللغة هو إيش الطرف فيما اشتهر ذلك وإن له إطلاقات أخرى ومعان أخرى أنه يطلق ويراد به القراءة فيقال في حرف ابن مسعود أي في قراءة ابن مسعود في حرف ابن مسعود كذا وفي حرف ابي كذا أي في قراءة مسعود في قراءة ابي وربما أطلق أيضا على اللغة ربما أطلق على اللغة حرف بمعنى اللغة كما جاء في حديث المصم صلّى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف على سبعة أحرف أي على سبعة لغات أو على سبع نعم على سبعة أحرف أي على سبعة لغات من فإذا الحرف له إطلاقات يطلق ويراد به الحرف اللغة يطلق ويراد به الطرف والجانب من الشيء الطرف والجانب من الشيء وهذا هو الذي اشتهر عندهم ويطلق ويراد به القراءة في اللغة مثل في حرف ابي كذا وفي حرف المسعود كذا أي في قراءة ابي كذا وفي قراءة المسعود كذا ويطلق ويراد به اللغة بمعنى اللغة يأتي أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبع لغات أي على سبع لغات. وأما معناه الإصطلاحي فهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترب بزمن من أزمن الثلاث هذا تقدم. بغيره نعم أنا قلت إيش في نفسها كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترب بزمن من أزمن الثلاث هذا تقدم معنى اليوم هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على علامة الحرف ما هي العلامة التي تميز الحرف عن قسميه عن أخويه الاسم والفعل فذكر أن علامته أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل فمتى وجدت كلمة لا تقبل علامات الاسم المتقدمة ولا علامات الفعل المتقدمة حكمت عليها بالحرفية فإذاً علامة الحرف إيش علامة عدمية لا ذا ولا ذا عدم نفي علامة الحرف علامة عدمية لا ذا ولا ذا لا علامات للاسم ولا علامات الفعل يقبلها كما قال بعض في الحرف ما ليس له علامة ترك العلامة له علامة هذه علامته الحرف ما ليس له علامة ترك العلامة له علامة علامة. هذه علامته ترك علامات الاسم وترك علامات الفعل فإذا علامته النفي عدمية علامته عدمية لا يقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم لا توجد فيه علامة من تلك العلامات المتقدمة فهذا هو حاصل الكلام عن الحرف وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام منه ما هو مشترك بين الأسماء وبين الأفعال مثل هل وبل هذه حروف مشتركة تدخل عن الأسماء فتقول هل زيد قائم وتدخل عن الأفعال هل ضرب زيد هل ضرب زيد وكذلك بل بل زيد قائم بل ضرب زيد عمرا واضح ومن الحروف ما هو مختص بالأسماء مثل حروف الجر مثل إن وأخواتها سأتي معكم هذه مختصة بالأسماء لا تدخل على الأفعال ما هي مختصة بالأفعال دون الأسماء مثل الجوازم لم ولما آخر لكم من سيأتي ومثل أيضا كذلك النواصب أن ولن وإذا وكي إلى آخره فهذه مختصة بالأفعال لا تدخل على الأسماء فالخلاصة من درسنا اليوم أن علامة الحرف علامة عدمية لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل هذا هو خلاص الدرس اليوم أو خلاص ما ذكر رحمه الله تعالى قال والحرف ما لا يصلح أي كلمة لا يصلح معها هذا ولا هذا قال والحرف ما لا يصلح معه دليل والمقصود بالدليل هن العلامة دليل الاسم أي علامة الاسم ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل أي لا يصلح مع هذه الكلمة التي هي الحرف علامة الاسم ولا علامة الفعل هذا هو إن شاء الله واضح قال رحمه الله أخذ غيره أو نسأل الغبل أن ننتقل عندك أخي ما هو معنى الحرف اللغة المعاني التي ذكرت في الحرف اللغة ما هي ذكرناها اليوم زيادة على ما تقدم مم. كيف نشرحه كثر؟ ننظر له نسمع السؤال ونتصور السؤال تمهل ثم ماذا الحرف له معنيان معنى لغوي ومعنى صلاحي فما هو معناه في اللغة؟ ألا بس هات يأتي بمعنى الطرف بفتح الراء أحسنته ويأتي بمعنى القراءة في حرف أبي وفي حرف المسعود أي قراءة ويأتي بمعنى اللغة أحسنته أنزل القرآن على سبعة أحرف أي قراء أي لغات أحسنته هذا المعنى اللغوي والاستراحه انتهت لكم هذه علامة ما تفرقون بين التعريف والعلامة ما هو تعريفه نذكر بما تقدم حتى لا ينسى ما هو تعريفه في النغة في الاصطناح جماعة ما لكم اصطبحتهم اليوم اللي عادكم الحمد لله خير هتفضل رفع صوتك رفع صوتك كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقتنن بزمن أحسنت فما هي علامة هذه الكلمة التي دلت على معنى في غيرها وهو الحرف ما هي علامته يا أخي أنت أنت الذي التفت أنت أحسنت ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل هذه علامة الحرف التي يتميز بها عن قسيميه إلى كم أقسام ينقسم الحرف أنت أنت الذي رفعت يدك إلى ثلاث أقسام منهم هو مشترك يدخل على الأسماء وعلى الأفعال ومنهم هو مختص بالأفعال ومنهم هو مختص بالأسماء هذا واضح وما هو واضح واضح لن تقل غيره بسم الله قال رحمه الله باب الإعراب والإعراب بكسر الهمزه احترازا من الأعراب وهم سكان البادية فمن يقول الأعراب ويقصد به هذا المعنى النحوي خطأ باب الإعراب بكسر الهمزة احترازا من الأعراب بفتح الهمزة فالمقصود بهم من سكن البادية يقال له أعرابي يقال له أعرابي من سكن البادية لكن هنا المقصود الإعراب هذا هو الذي سيتكلم عليه والإعراب له معنيان لغوي والصلاحي وأما المعنى الصلاحي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وأما معناه في اللغة فله معاني كثيرة ونقتصر على بعضها فمن معانيه في اللغة أنه يأتي بمعنى الإبان والإضاح أعربت عما في نفسي أي أبنته وأوضحته أبنته وأوضحته هذا معنى مشهور فيه أن الإعراب يأتي بمعنى الإبان والإضاح يقول الشخص أعربت عما في نفسي أي أوضحت وأبنته لك وأبنته للناس ومنه قول عليه الصلاة والسلام وأما الثيب فتعرب عما في نفسها أما الثيب فالثيب تعرب عما في نفسها والبكر إذنها صماتها الشاهد الأول الثيب تعرب عما في نفسها أي أن تبين وتبصح ما في نفسها تبين وتتكلم إذا خطبت تقول أريد أو ما أريد والبكر كما هم ربما تستحي عن ذلك عن البيان فتسقط فإذنها سماتها يقال فلان تقدم علينا علي وهكذا ربما تسكت وتنكس رأسها هذه في إيش في الموافقة يكفي في الموافقة إذا التمس منها ذلك والتمس منها قضاء من غير إحراج قاله هذا المعنى الأول في الإعراب في اللغة والمعنى الثاني يأتي بمعنى الحسن جارية عروبة أي حسنى جميلة جارية عروبة أي حسنى وهذا أيضا مشهور عندهم وأيضا من المعنى المشهورة يأتي بمعنى التغيير أعربت معدة الرجل أي تغيرت أعربت معدة الرجل أي تغيرت ومنه أُخِذ هذا المعنى الاصلاحي من هذا المعنى اللغوي وهو التغيير لأن العراف للصلاح سيأتي معكم تغيير آخر الكلم فالمعنى للصلاحي أقذ من هذا المعنى اللغوي وهو التغيير يقال أعربت معدة الرجل أي إذا تغيرت حصل له تغير لها ويأتي بمعنى الانتقال أعربت الإبل عن مرعاها أي انتقلت عن مرعاها وهذا قريب الأول يأتي بمعنى الانتقال يقال أعربت الإبل عن مرعاها أي انتقلت عن هذا المرعى إلى مكان آخر فهذه أربعة معان للإعراب نغة من يعيدها يأتي بمعنى الإبان والإضاح نعم عربت عما في نفس أبنتها وضحته ويأتي بمعنى الحسن جارية عروبة ويأتي بمعنى التغيير أعربت معيدة الرجل تغيرت ويأتي معنى الانتقال مثل أعربت الإبن عن مرعاها وهذا ليس مقصودا لنا هذا المعنى اللغوي وإنما المقصود هو المعنى الصلاحي سيأتي شرحه قال باب الإعراب وقد جرت عادة المصنفين أنه يبوّبون للكتب يبوّبون لتآليفهم باب كذا باب كذا إلى آخره لانك للتسهيل على البادئ والتنشيط أيضا له لأنه إذا انتهى من باب فهمه أحب أن ينتقل إلى باب آخر فلأجل هذا وهذا تجد أهل العلم وتجد المصنفين يبوبون لتآنيفهم باب كذا وباب كذا لاجل التسهيل على الطالب حتى يرجع مباشرة إذا أراد باب العراب يعرف عند ذكره المصنف أن ذكر هذا الباب فيرجع إليه مباشرة وأيضا كذلك للتنشيط له للتنشيط للطالب لأنه إذا فهم هذا الباب يحب أنه ينتقل إلى باب آخر انتهينا منه يقول لك هذا هاتغيره هاتغير هذا الباب مثل المسافر إذا قطع مرحلة أحب أن يقطع مرحلة أخرى في سفره إلى أن يصل إلى المكان الذي يريده وكذلك أيضا الطالب إذا جعل الكتاب له أبوابا بابا بعد باب فإنه إذا فهم الباب الأول ينشط لفهم الباب الثاني فلذلك تجد المصنفين يصنعون هذا باب كذا باب كذا إلى آخر هذا حتى ينشط الطالب ويدفع به إلى الأمام قال باب الإعراب الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها نفضا أو تقديرا قوله تغيير هذا هو تعريف الإعراب في الإصلاح أنه تغيير أي انتقال التغيير المقصود به الانتقال تنتقل الكلمة من حالة إلى حالة أخرى فتنتقل من حالة الرفع إلى حالة النصب ومن حالة النصب مثلا إلى حالة إيش؟ الجر فما كان كذلك فهذه حقيقة الإعراب التغيير أواخر الكلم المقصود هنا بالتغيير أي الانتقال من حالة إلى حالة وقوله أواخر الكلم المقصود هنا أحوال أواخر الكلم أي صفات أواخر الكلم هي التي يحصل لها التغيير وأما آخر الكلم ما يتغير جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد فالدال على ما هي عليه لم تتغير فقوله تغيير أواخر الكلم أي تغيير صفات أواخر الكلم من رفع إلى نصب من نصب إلى جر وأما هنا ظاهر العبارة تغيير أو آخر الكلم أن آخر الكلمة هو الذي يش يتغير مثل الدال من زيد تقول جاء زيد ورأيت زيدا مررت بزيدا أنت ترى أن آخر الكلمة بمتغير فإذا كلام يصنف على تقدير مضاف أي تغيير أحوال أو آخر الكلم وأما آخر الكلمة كما رأيت المثل ما تغير علمه عليه جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد فدال ثابتة وإنما الذي تغير مه حال هذا الآخر أي صفة هذا الآخر تغير من رفع إلى النصب ومن نصب إلى خفض أو إلى جر هذا واضح فقوله أواخر الكلم أي أحوال أواخر الكلم هي التي تتغير أي صفات أواخر الكلم هي التي تتغير وأما الآخر نفسه فلا يتغير بل يبقى على ما هو عليه قال تغير أواخر الكلم والمقصود بالكلم هنا أي الأسماء المعربة أي الأسماء المعربة وكذلك أيضا الفعل المضارع هذه التي تتغير وأما الأسماء المبنية ما تتغير والحروف كذلك أيضا لا تتغير وهي من ضمن الكلمات أليس كذلك وهي من ضمن الكلمات فإذن هنا أطلق وأراد شيئا معينا، فقوله أواخر الكلم الكلم المقصود بها هنا الكلمات المعربة كالأسماء وكالفعل المضارع هذه هي المقصودة هنا وليس العموم أن كل الكلمة تتغير لا، فالذي يتغير هو الاسم المعرب وكذلك الفعل المضارع كما سأتي معكم إن شاء الله الكلام عليه، فهذا هو المقصود بطوله الكلم. وليس عموم الكلمات كل الكلمات تتغير أحوالها وإنما كلمات معينة هي التي تتغير أحوالها الأسماء المعربة وكذلك الفعل المضارع. قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل ذكر السبب في هذا التغيير بقوله لاختلاف العوامل فقول الاختلاف العوامل هذه الام لام التعليل أي ما هو السبب الذي يجعل هذه الأواخر للكلم تتغير؟ ما هو السبب أن يجعل هذه الأواخر للكلمات تتغير؟ فبينه رحمه الله بقوله لاقتناف العوامل الداخلتي عليها. فالسبب في تغيير أواخر الكلم أو أحوال أواخر الكلم هو توارد هذه العوامل على هذه إيش؟ الكلمات عام عام عامل رفع، عامل نصب، عامل إيش؟ جر أو عامل جزم. فلما تتوارد هذه العوامل وتتغير فبتغيرها وبتواردها يحصل التغيير في أواخر الكلم فتقول جاء زيد فهنا مرفوع كما ترى ثم تقول مثلا رأيت زيدا ثم تقول مررت بزيد تغير الآخر أو لم يتغير ما هو السبب اختلاف العوامل هي السبب في تغير هذا إيش؟ الآخر لهذه الكلمة هذا واضح قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل والعوامل جمع عامل والعامل هو الذي أوجب كون آخر الكلمة على حال مقصوصة هذا هو العامل عندهم عند أهل النحو العامل هو الذي أوجب كون الكلمة على حال مقصوصة على حال مقصوصة مثل جاء زيد فجاء عامل أم ليس بعامل كيف عرفتم أنه عامل لأنه أوجب أن تكون الكلمة على حالة مخصوصة وهي حالة الرفع كما ترى وهي حالة الرفع فهذه حقيقة العامل هو الذي أوجب كون آخر الكلمة على حالة مخصوصة مثل عوامل الرفع فإنها توجب أن تكون الكلمة مرفوعة ليس كذلك ومثل عوامل النصب فإنها توجب أن تكون الكلمة منصوبة ومثل عوامل الجر فإنها توجب أن تكون الكلمة مجرورة وكذلك عوامل الجزم التي تدخل عن أفعال فإنها توجب كون الكلمة مجزومة فهذا هو معنى العامل وكما ذكر هنا باختلاف العوامل والعوامل جمع عامل والعامل هو ما أوجب كون الكلمة على حالة مخصوصة أي تكون على حالة الرفع جاء زيد أو على حالة النصب رأيته زيدا أو على حالة الجر مررت بزيد فهذه عوامل جاء عامل ورأيته عامل وبزيد أيش عامل البقى. فهذه حقيقة العامل قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها أي بسبب هذا التغيير يحصل بسبب توارد هذه العوامل واختلافها عن الكلمات فتجعل الكلمة على حالة مخصوصة قال لفظا أو تقديرات، هذه لفظا أو تقديرا نرجئها إلى قد إن شاء الله عرفوا هذا التعريف المتقدم وان شاء الله في الغد نعود اليه ونواصل انه سبحانه وعم بنا الى ان سمح ربك